فَإَّا مََّمَعْ وَإَّا فِدَ أَنْ حتىَا تَضْععَ الْ الحَرْربُ أَوْزارَارهام ذَلِكَ وَلَو يَشَاءُ اللهَّهُ لَ تَصرَ مِنْهُم وََِبللوا وَبَعْضكُم ببعض وََّذِينَ قتَلوا فِي سَبِييلِ اللَّهِ فَلَيْ يُضِلَّ عَمالَهُم سَيَحْديِيهِم. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَكَائِن مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمُ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أفمن كَانَ على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من مبين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 وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمُ هُدًا وَآتَاهُمُ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَاتِيَهُمُ بَغْتَةً فَقَدَ جَاءَ شْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمُ إِذَا جَاءَتْهُمُ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْم واللههُ يعلموا متَقلَبَكُم وَمَثْوكُم وَيقولُ الذينَ آمنوا لَل نُزِّلَ السُورَ فإذا وَزِلَ سُورَةُم مُحكَمَةُ وَذُكررَ فيِيه القِتَالُ رَأيتَ الذينَ فِي كلُلوا بِهِم مَرَضَُ ظُرُونَ إلَكَ نَنظرَرَ الْ المَوْشّ عليهلَيْهِ مِن المَوْوتِ فَأَوللَهُم طاعتُ وَقَل مَعْروف. فإذاَا عَزَم الأأَمُْ فَلَ صَدَقُوا اللهَّه لَانَ خَيْرَ الهُ فَهَاعَسَييتُمُ إنِتَ وََّيتُمُ أَنْهَا تُفْسِدوا فيِي الْ الأرض وَتُقَطِعُوا أَْحَامَكُم أُلئِكَ ال الذيينَ لَعَنَهُم اللهَّهُ فَأَصََّهُم وَعمَاء بَصَارَهُم فَلاَا يَيتَدَبرونَ القرآن أَمْ على كلُلُ بِ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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبِعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفُنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَانُوا قُرَّةَ الْعَيْنِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وَلَا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولي إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله